التسجيل الثالث عشر استمع إلى الكلمات ثم ضع دائرة حول الكلمة التي تسمعها ألف الهداية باء النفاق تاء الشك ف الوحي